وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا ايتها المؤمنات المستمعات اننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليله ليله الجموع من يوم الخميس ندرس السنه النبويه الشريفه من كتاب الجامع الصحيح لابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضيانا والفت النظر إلى أن اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات وذلك لأن الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نصلي ونسلم على نبيه ومصطفاه إذ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمر الله والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا ورغبنا في الاكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها وقد قال أهل العلم من السلف أن حد الكفى ثلاثمائة مرة فعلى الأقل نصلي ونسلم في هذا المجلس عددا من الصلوات ونصلي ليلتنا هذه ويومنا غدا ونكثر من الصلاة والصلاة من أشرف العبادات وأفضلها اذ هي دعاء الله عز وجل وأخرى وهي لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم اذ على المنبر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امين فسالوه لم امنت يا رسول الله قال اتاني جبريل فقال لي اراقم انف ان ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل امين فقلت آمين وها نحن مع هذا الباب الجديد قال باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه الى المدينه وكانت هجرته في اول شهر ربيع الاول ووصل المدينه في يوم الثاني عشر ربيع الاول واصحابه اول من هاجر ابو مصعب وبعض الافاضل ثم توالوا حتى انتهوا الى المدينه ولم يبق بمكه الا من رحم الله قال باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينه ايه مدينه هذه والله لهذه التي نحن بها وقال عبد الله بن زيد وابو هريره رضي الله عنهما قال ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت مرأا من الأنصار فهذا الحديث يدل على عظمه الهجرة وعلى علو درجتها وهنيئا لمن فازوا بها متى قال الحبيب هذا الكلام لما قسم الغناء في غزوة حنين وأعطى من أعطى بكثى وقلل ولم يعطي بحسب الموقف كأن بعض الانصار تململوا قال لهم الناس يعودون بالمال وأنتم تعودون إلي, إلى دياركم برسول الله صلى الله عليه وسلم فأي فضيل عظمنا هذه ثم طيبهم وقال لولا الهجرة لكنت من الأنصار فطابت قلوبهم وسكنت روحهم لولا الهجرة لأنها أفضل شيء الهجره امرها عظيم لكنت مرا من الانصار اقول محمد الانصاري لكن الهجره لها شأن عند الله فقول الهجره محمد المهاجر وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ارايت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ارايت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل هذا رأىه في المنام في مكة قبل الهجرة رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي تخمين نفسه وما يخطب بها فذهب وهلي إلى أنها اليمامه أو هجر في المنام رأى أنه يهاج إلى مدينة في أنخل فخطر بباله في تلك اللحظة إما أن تكون اليمامه تبعد من الطائف بمرحلتين أو ثلاثة وإما هجر مدينة الصواب في البحرين قال فذهب وهلي إلى أنه اليمام او هجب فإذا هي المدينة يثرب الواقع فإذا هي المدينة يثرب ولم يقل طيبا ما زال بعد ما سماها المدينة يثرب واسم يثرب هذا نوسخ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يقول انا في يثرب او انا اسافر الى يثرب او انا مقيم بيثرب وقالت العلماء كفاره ذلك ان يقول طيبه طيبه طيبه يمحو كلمه يثرب اذ سما رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبه وطابه وتعرف بالمدينه النبويه والعام يقول المدينة المنورة والصواب المدينة النبوية نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة التي كانت فيها قال وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل فذهب وهلي الى انها اليمام او هجر فاذا هي المدينه يتوب وهذا الحديث يدل على ان الرسول راى هجرته قبل ان يهاجر وقال حدثنا الحميد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا, عدنا خبابا زرناه في ماضي عدنا خبابا وهو مريض فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله خباب من المهاجرين هاجرنا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفهم أن خباب كان صاحبا لرصوف الهجرة إن لم يصبح إلا أبو بكر وابن مولى أبي بكر الصديق أما قوله مع النبي يعني في صحبته وبامره وبرغبته هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فما فمنا من مضى لم يأخذ من اجره شيئا كل دخل له يوم القيامة ومنهم مصعب ابن عمير من أول المهاجرين فقتل يوم أحد مصعب وترك نامر ثوب من ثيابهم فكنا إذا غطينا بها رأسه بادت رجلاه لأن هذا الثوب النامر قصير وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذن خل... نبات معروف ومنا من, ابت... من أين عت له ثمرته فه هو يهدي بها ويشت ومن من اينعت له ثمرته هاجروا وفتحوا البلاد وعادت عليهم الأفزاق والاغنام والاموال فهم ياخذون من ثمارها لكن الذين ماتوا كمصعب وهم على شده الفقر والحال ادخر لهم ذلك اعيد الروايه قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد من مكة إلى المدينة هاجرنا لأي شيء نريد وجه الله لا غير لا دنيا ولا مال فوقع اجرنا على الله والحمد لله فمنا من مضى وما لم يأخذ من اجره في الدنيا شيئا كله الضخرة له يوم القيامة ومنهم مصعب بن عمير مصحى بن عمير ابن رجل من أغنى رجال مكة والله كان يلبس الحرير في مكة فلما لعن الكفر ونبذه ودخل في الإسلام والتوحيد أبغضه أبواه وعذبه أشد نوع العذاب وجاء المدينة وهو يلبس هذا الثوب القصير لا يملك غيره. هذا مصعب بن عمير، رضي الله عنه وضاع. قال: فوقع فوقع عاجه على الله. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا؟ منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، في السنة الثالثة من الهجرة. وترك كناميرا ثوب يسمى ناميرا. فكنا اذا غطينا بها عصاه بعد اردوا ان يدفنوه في احد مدفون في احد غطينا بها عصاه لان الغسل المجاهدون الاشواد لا يغسلون يدفنون بدمائهم قال واذا غطينا رجله بدا عصاه فامرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نغطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من إذ نبات في الربيع معروف ومنا من, من اينعت له ثمرته فهو يهذبها وياكل منها ويجنيه وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اظنه يقول الاعمال بالنيات الاعمال متوقفه على النيه ان صلحت النيه صلحت الاعمال وان فسدت النيه فسدت الاعمال ويقاعد قاعده عامه فالوضوء في الزكاه في الجهاد في كل عمل اذا كانت النيه انك تريد وجه الله العمل يثمر لك رضا الله ومغفره ذنبك وان كان يراد به غير الله فهو باطل الاعمال بالنيه فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من مال أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه انتهت عند ذلك الذي أراده لا اجر عند الله ولا جزاء لأن نيته كان يريد أن يتزوج مرأة فهاجر من مكة إلى المدينة أو يريد ضاقت به الحال في مكة يريد أن يتسع رزقه في المدينة فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امراه يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ماذا تعطيه المرأة أو يعطيه المال ولا حسن ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن, سموة بن حمزة قال حدثني أبو عمر الأوزاعي عن عبد ابن أبي لبابا عن مجاهد بن جبل المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح المراد من الفتح فتح مكة الهجره كانت من مكة إلى المدينة إذ الرسول صلى الله وسلم آذنا للمؤمنين الذين اضطهدوا وعذبوا في مكة من طرف المشركين أن يخرجوا من مكة بعت جماعة إلى الحبشة واذن لهم في الذهاب إلى المدينة لا سيما بعد بيعة العقباء حيث دخل في الإسلام ثلاثون مدنيا إذا أصبحت الهجرة من مكة إلى المدينة يهجو ماذا؟ يهجو بيته يهجو زوجته يهجو أطفاله يهجو تجارته يهجو ماله هذا هو الهجران بمعنى الترك ويأتي إلى المدينة النبويه ليعبد الله وينصر دينه ورسوله فلما فتح الله مكة سنة ثمانٍ من, بابه... من الهجرة انتهى باب سنت من الهجرة انتهى باب من مكة إلى المدينة ما بقي هجرة إذ مكة أصبحت دار إسلام وأهله كلهم مسلمون صالحون فلا معنى أن تهاجم مكة إلى المدينة لا هجرة بعد الفتح. هذا خاص بمكة أما الهجرة العامة فهي باقية ببقاء هذه الدنيا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذ الشمس إذا طلعت من المغرب في إعلام بقرب نهاية الحياة اختلت الأفلاك وأنظمت الكون ولم يبق إلا نهاية هذه الدنيا فمن هنا باب التوبة يغلق ما دمت شاهدت ما عظمى على نهاية الحياة تتوب لا تقبل لك توبة أبدا اليهود يهود والنصران نصران والمجوس مجوس والكافر كافر مطلقا وفي هذا يقول تعالى من سورة الانعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا إذا ظهرت العلامات الكبرى وهي عشر علامات أغلق باب التوبة وإلا دخل الناس كلهم بالإسلام باب التوبة مفتوح كباب الهجرة مفتوح باب الهجرة من مكة المدينة أغلق انتهت الهجرة لكن الهجرة الباقية اعلموا أنما أنه أيما مؤمن يجد نفسه في بلد من بلاد العالم بلاد الكفر أو بلاد الإيمان يجد نفسه غير قادر على عبادة الله غير مستطيع أن يعبد الله لتلك الموانع التي تمنعه إلا ووجب عليه أن يهجر ذلك البلد إلى بلد آخر مرة ثانية أولا خلقنا لأي شيء ما هي المهمة التي خلقنا من أجلها العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا تعطلت عبادتك ما فائده بقائك ووجودك فأي ما مؤمن يجد نفسه في بلد ما من بلاد العالم لا يستطيع ان يعبد الله فيها اذ هو مضغوط عليه ممنوع يجب عليه وجوبا أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد آخر يعبد الله تعالى فيه فهمتم هذه ثم قضية أخرى إخواننا المهاجرون في أوروبا على اتساع واختلاف بلادها وأمريكا واليابان فما حكم هجرتهم أولا جلهم أكثرهم هاجئوا لأجل الدينار والدرهم ما وجدوا عملا في بلادهم وكانت فرنسا وبريطانيا مستعمرة لبلاد العالم الإسلامي فكان الفقراء يهاجئون إلى تلك البلاد من أجل العمل لاجل الفلس والدينار وكانت تلك البلاد مظلمه أنا أحدثكم عن أخبار عشناها قبل ستين سنة وعرفناها ما كان المسلم الذي هجر بلاده الإسلامية أو العربية يعبد الله في تلك البلاد ما فيها مسجد كيف كانوا يصلون من كان يصلي يقول كنت أصلي إذا رجعت من العمل في غرفة التي أنام فيها أجمع الصلوات وأصليكم فهمتم هذه وشاء الله عز وجل أن يفتح عليهم بابا لا يقوى على فتح إلا هو فقيض الله جماعة التبليغ التي خرجت من الهند بلاد الكفر وأصبحت هذه الجماعة تمشي إلى تلك البلاد جماعات جماعات جماعات يتصلون بإخوانهم ويبكون بين ايديهم ويدعونهم إلى الله إلى الإسلام فأخذ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا حتى أصبحت فرنسا الآن رسميا بها 2500 مسجد وهذا قله في بريطانيا أو أكثر وقولوا في بلجيكا وقولوا في ألمانيا مساجد معمورة بعباد الله من كان السبب هذه الجماعة التي أوجدها الله ما أوجدها غير الله لتمشي في تلك البلاد المظلمة فتلوح فيها أنواع الإيمان والإسلام لا سواء امريكا أو أوروبا فهؤلاء المهاجرون قلنا لهم في كتاب ارسلناه اليهم وهو ان يصححوا موقفهم ما مضى مضى والمستقبل يجب ان نصححه ماذا تصنعون قلت لهم انوي يا عبد الله في قلبك اعزم وصمم أنك تبقى في بلاد الكفر من أجل أن تدعو إلى الله إلى الإسلام إنوي في قلبك وإن سئلت اعلن عن ذلك بلسانك أنني موجود في بريطانيا أو مدنها أو اسبانيا أو فرنسا من أجل نشر دعوة الإسلام وهذه النية من يعجز عنها ماذا تكلفه بعد هذه النية يجب أن تصححوا عقائدكم أن تكون عقيدتك عقيدة ربانية إسلامية صحيحة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس فيها خرافات ولا ضلالات ثانيا أن تستقيم في حياتك فلا غش ولا كذب ولا خداع فضلا عن الربا والزنا والخمر بل تكون ولي الله حتى إذا راك الكافر يعشقك يحبك لمعاملتك له بالصدق والوفاء والطهر والصفاء بهذا تصبح داعيا إلى الله هكذا إعلام الأنام بحكم الهجره في الإسلام أما أن تهاجر من مدينة الإسلام إلى دار الكفر لأجل أن تأكل وتشرب والله ما يجوز اللهم إلا إذا ضاقت بك البلاد ومنعت فحينئذ كما أذن الرسول الناس أن يهاجروا إلى الحبشة المسيحية أما وانت امن في ديارك قادر على أن تأكل وتشرب فتحج بلاد الإسلام لتقيمها في بلاد الكفري لا يجوز لا يجوز لا يجوز ويجب أن يعودوا إلى بلادهم فهنا فتحنا لهم الباب بإذن الله العوده إلى بلادنا صعبه أنا مولود في فرنسا وبريطانيا والدي مات كيف نرجع قلنا الطريق أن نصحح نيتنا أن نعزم على أننا موجودون في هذه الديار الكافرة من أجل نشر دعوة الله من أجل نشر الإسلام على شرط أن تكون المسلم لا بالصورة والاسم بالحقيقة عقيدتك عقيدة السلف الصالح كعقيدة رسوله وأصحابه لا تصوف ولا خواف ولا ظلال ولا شطحات لا تعبد الا الله ولا تدعو إلا هو ولا تتقرب إلا إليه وتعبد ربك بما شرع من صلاة وزكاة وصيام إلى غير ذلك وأن تكون مثالا للكمال البشري لا كذب لا غش لا خداع لا حسد لا معصية لا جريمة لا بغي لا ظلم فتصبح ولي الله وفي نفس الوقت أنت مرابط من المرابطين وأجر المرابط يكتب له حيا وميتا الى يوم القيامة يكتب له أجره الى يوم القيامة ما ينقطع أجر المرابط وبذلك فزتم وأصبحتم أفضل من أهل بلاد المسلمين والله لافضل مرابطون أما فقط لأجل الدنا والدرام لا يحل البقاء في بلاد الكفري لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتراء نارهما النار على خمسة كيلو تنظر سبعة كيلو ما تتراء نار المؤمن مع نار الكافر البعد الكامل عرفتم هذه من تبلغوها إن شاء الله يبقى الهجوم في مدينة الرسول ايضا كيف انت تسكن في عماره على سطح دشوش وتسمع انت وازواجك الاغاني والمزامير والطبول قلت لهم ما يجوز هذا حرام عليكم يا عباد الله قالوا اسكت واصروا ما تبقى ارحل من هذه العماره ما يجوز البقاء فيها انتقل الى مكان اخر عرفتم وهكذا كلما منعت من عبادة الله من مكان ارحل منه وانتقل إلى غيره لأنك مخلوق لهذه المهمة العبادة لله عز وجل لتزكو نفسك وتطيب روحك وتصبح أهلا لرضوان الله وجواره في الدار في الملكوت العلا وقال الشيخ حدثنا اسحاق بن زياء الدمشقي قال هذا الحديث قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال رايت عائشه مع عبد الله مع عبيد الله بن عمير الليثي قال لنا كامل قال حدثني الاوزاع عن عطاء بن ابي رباح قال زوته عائشه ام المؤمنين وهي في الحج زوته عائشه مع عبيد بن عمير الليث فسائلناها هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فسائلناها عن الهجره فقالت لا هجره اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما خافت أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد, واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونيا آل هذه الفقيه هذه أم المؤمنين ولكن جهاد ونيا فتي عجيب هذه صحابيان يسألانها فسألنا عن الهجرة فقالت لا هجره اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة ماذا أن يفتن عليه في دينه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء في الشرق والغرب ولكن جهاد ونيا بقي الجهاد لا يوم القيامة وبقيت النية كذلك الجهاد معروف متى أعلن إمام المسلمين على غزو دام ضياء الكفة إلا والجهاد قائم فإن كانت هناك عهود ومصالحات لضعف المسلمين ينتظرون بالنية حتى يأتي الجهاد جهاد والجهاد أيضا جهاد النفس جهاد الهوى جهاد الدنيا جهاد الشيطان هذه كلها تصارع الإنسان وقد تغلبه بذل الطاقة من أجل أن يستقيم العبد على منهج الله فلا يترك واجبا ولا يرتكب محرما والنية كما علمتم قد يظفر الإنسان بثمرتها بدون عمل كان يتهجد فمريضا يكفيه الرغبة والنية يريد أن يهاجر إلى كذا عاجز ما استطاع أن يهاجر النيه تجزيه ولكن جهاد ونية والله تعالى أسأل أن ينفعنا وأياكم بما درسنا ونسنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه مصطفى وبعد هذا السائل الكريم يقول فضيله الشيخ توجد عندي عدد من المصاحف القديمة والتالفة وسمعت أنه لا يجوز حرقها فكيف يتم التخلص منها سائل كريم يقول عندي مصاحف قديمة ممزقة وبلغ لي أنه لا يجوز إحراقها بالنار فأنا في حيره ماذا أصنع؟ الجواب إن قدرت على أنك تلقيها في البحر فألقيها في البحر في صندوق والا في كيس في بحر في ينبع جده أو غيرها ما استطعت احفر لها في الأرض كما تحفر للميت وادفنها دفن الميت هذا هو المطلوب يقول السائل هل يجوز لي أن أحج وأعتمر وأتصدق عن جدي لأبي وجدي لأمي؟ أعيد. هل يجوز لي أن أحج وأعتمر وأتصدق عن جدي لأبي وجدي لأمي؟ يقول السائل الكريم هل يجوز لي أن أحج وأعتمر وأتصدق بالمال على جدي أمي؟ أبي أمي وجد أبي أبي. إذن ما له جداني أم ابيه جد وأم وأبو أبيه جد. الجواب لا مانع إن استطعته وقادته. تحج هذا العام عن جدك الفلان والعام الثاني عن جدك فلان. تعتم هذا العام على جدك فلان هذا أم واسع لأنه باب الخير وأبن فيه الله. ولكن لما قمت إلى صلاة المغرب بقي أثر الرطب في فمي فهل يؤثر ذلك على صحة صلاتي سائل يقول صمت اليوم يوم الخميس وأنا في المسجد أفطرت برطب وتمر ثم بقيت بقايا ما استطعت ننزحها من فمي فصليت هل تؤثر على صلاتي تلك البقايا في فمي الجواب لا تؤثر لو استطعت أن تستاكع أو تمضم فاك فعلت ما فعلت صلاتك صحيحة يقول السائل هل يجوز صبغ اللحية باللون الأسود سائل يقول هل يجوز للفحول من الرجال أن يصبغوا لحاهم بالأسود الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وإلى اليوم لا يجوز أبدا الصبغ بالسواد ويجوز ويستحب بالحمراء والصفاء عرفتم وأنت وما يوفقك الله إليه آمين. يسأل عن كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم سائل حبيب يقول علمني كيف أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يا سائل الكريم لما تصلي الركعتين وتجلس التشاهد الوسط أو الأخير ماذا تصنع؟ أليس أنك تقول التحيات لله والصلوات والطيبات حينق كلها لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هكذا علمك رسول الله فلما تقف على قبه الشريف قل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا السلام علمناه رسول الله اذ قالوا له أما الصلاه عليك فقد عرفناها واما السلام فكيف نسلم عليك قال قولوا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كل مؤمن كل مؤمنه يصلي ركعتين الا ويسلم على رسول الله كانه بين يديه وطول العمر فاذا اتيت القبر الشريف قل هكذا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اعظم تحيه هذه نزاك الله خير يقول السائل هل تجوز الصلاة هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ السائل يقول هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ الجواب لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمن أن يصلي خلف الصف بل يجب أن يدخل في الصف عرفتم. هذا الحديث له شأنه وخطأه وهو إن شئتم حلفت لكم بالله لولا هذا الحديث واجماع الأمة على أنه لا يجوز صلاة المفايد لكان كل من في ثوبه طيب يقول الاخر أبعد كل فقير لا جنبه يقول واسع ولا تجتمع صفوف الناس لكن أغلق أبو القاسم صرار الباب لا صلاة للمفايد سواء عن يمينك فقير او امامك او وراك، المهم أن تصلي في صفوف مرتبطه ببعضها البعض يبقى السؤال جاء يجري مسرعا وجد الصفوف متراصه ماذا يصنع يحاول أن يجد فرج بين اثنين ويدخل ما وجد يحرم بصلاته والله عز وجل يأتيه بمؤمن آخر مسبوق أيضا وينضم إليه وإذا بهم صفوف هذا هو الحد أما أن يريد أن يصلي وحده لا صلاه له صلاة باطله نعم يقول أمي عندها شاه وكانت هذه الشاه تذهب إلى مزرعة جارنا فتأكل منها فتقوم أمي بضربها بحجر على بطنها فهل عليها شيء؟ يقول السائل وهو من البهالين يقول كان لأمي شاء من غنم ومعز وهذه الشاء تعتدي على مزرعة أحد جيراننا فتاكل منها فتأتي أمي فتقرب عليها تضيف بالحجارة في بطنها عرفتم؟ آجوها على الله ماذا نقول ما من حق تضيبها بالعصا ولا بالحجر. تمنحها فقط أو تستأذن ممن أكلت من زوعيه تقول سامحنا الشات بنفسها ذهبت إليكم فنرجو ان لا تواخذون وهكذا أما تضيبها بالعصا لا داعي لهذا ما تؤدبها يا شيخ تربيها تربيها يضربتها ثم مرة أخرى ما تأكل تربي الشيخ تضربها تربيها. يقول السائل يتضربها لبطنها تربيها وهل الشيخ تربى بالضرب يعني تخوفها حتى ما تمشي نعم لكن تربيها ما تتربى نعم يقول السائل هل الأذكار التي بعد الصلاة إذا فاتتني هل أقضيها السائل الكريم يقول الاذكار الوارد عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم دبو الصلوات الخمس إذا فاتتني هل أقضيها والله إن قريتها لك اجر كبير ما المانع ألسنا مخلوقين للذكر نذكر الله ليلا نهار فاتتك انت هذه الذكر أعيده في بيتك وإلا في الطريق وأنت ماشي لكن ليس على أنه واجب ما هو من الواجب من فضائل الأعمال فإذا أردت أن تقضي ما فاتك ففعل وهذا هو المطلوب نعم. يقول السائل هل إذا كان في الشراب خروق بسيطة هل يمسح عليه يقول السائل الكريم إذا كان في الشراب أو ما يسمى بالجواب في خروق بسيطة يجوز المسح عليه أو لا يجوز إذا كانت الخروق بسيطة ما انكشف القدم ولا ربع ولا ثلث رجل لا بأس وإذا كانت كثير وربع رجل أو نصفه انكشف ما يجوز لا بد أن يكون ساترا للرجل من الكعب الى الأصابع إن انكشف شيء قليلا لا بأس كخرق هنا وهناك يجوز المسح. يقول السائل هل وردت صيغة معينة للدعاء عند الصلاة على الطفل هل, هل وردت صيغة معينة للدعاء عند الصلاة على الطفل يقول السائل هل وردت صيغة معينة للدعاء على الطفل الميت الجواب نعم كتب الفقه موجودة ومما نحفظه وندعو به أن تقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته أنت رزقته وأنت أمته وأنت تحليه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفاعطا وأجا وثقل به موازينهما وأعظم به وجودهما ولا تحمنا أجره ولا تفتنا بعده وإن زدت اللهم الحق, اللهم الحق بالصالحين في كفالة إبراهيم أبيه إبراهيم فحسن أيضا يقول هل الصلاة في الروضة لها أجر بخلاف الأماكن الأخرى في الحرم سائل يقول هل الصلاة الروضه أكثر اجرا من غيرها في المسجد النبوي الجواب الصلاة الروضه أشهى لكل مؤمن ومؤمنه ما قادرنا عليها فقط لما سميت بالروضه روضة من رياض الجنة فوجودك في هناك تصلي أو تذكر أو تجد راحة في نفسك ما تجد في غيرها حسبك أن يقول الرسول لك ما بين بيتي ومن بيتي روضا من رياض الجنة إلا أن الفريضة إذا قامت تصلي في الصفوف الأولى أفضل من صلاتك الفريضة فروضا وإذا الصفوف الأولى انت أنت فروضا فهنيئا لك النافله فالروضه والمسجد كله خير وصلى الله